أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم إن الله كان عفوًا غفورا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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم, مصدقا لما معكم من, قبل من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا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 لا يظلمون فتيله انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثم مبينا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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم